غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 مِنْهُ مَغْفِرَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ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 فإِذاَا سَجَدوا فَلَْكُ مِ وَرَاءِكُمْ وَْتَأتِ طائِفَة أُخْرىَ لَمْ يُصَالَلُّ وَْتَأتِ طَائِفَة أُخْرىَلَمْ يُصَلُّ فَلْ يُصَلُّ مَكَ وَالْ يَأخُذُ حِذْرَهُم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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم مَّصَدٌّ مِّن مَّقَرٍّ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فإِذاَا قَبَيتُ مُ الصَّلَةَ فَذكُر اللهَّ غِيَ مَوْ وَقُرودَ وَعَلَ جُنُوا بِكُمْ فَإِذَ قُمَأنَّ تُم فَقِيمُ الصَّلَ إَِّ الصَّلَ تَكَانَت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 ضالين آمين إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِلِينَ خَصِيمًا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 ها انتم هؤلاء جادلتم عن ام في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقَدِحتَمَ لَ بُتََو وَإِثمَم مُبِينَا وَلَو لَا فَبللُ اللهَّهِ عَلَيْكَ وَرَحمَتُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنهُم أَي يُبُِّك وَماَا يُضِّونَ إِلَّا أَفُسَهُم